وَأُتِنُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ عَقُوبَ كَمَا تَمَّمَهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُتَأَمِّلِينَ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 غَدَهَمَّت به وَهَمَّ بها لَوْلَا رَأْبُهَا لَرَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعْلُ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَاسِ يَدُهُ لَدَ الْبَابِ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 من الصاغرين قال رب السجن وأحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه نواكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنكيدهن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 تأويل الأحلام بعادمٍ وقال الذين جاء منهما رب عدوهم وقال الذين جامنهم أودك رب عدو أممَةٍ أنا أنبئكم بتؤويل فرسيلون يوسف أيه الصديق سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع بنات خضر وآخر يابسات لعل يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 وما أرسلنا من قبرك إلا رجال نوحين من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبُرُكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةُ الْلَّذِينَ بِنْقَبِرِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوَّ فَلَا تَعْقِلُونَ